bu bueno bueno próxima vamos a ver o'n yn مضيح الصلب إلى أن الصلبة ينقصد إلى أربعة الأحساس ودريد يتسمع إما أن يكون الصلبة صلبة تعد أو صلبة صلبة وهو يعني الصلبة إما أن يكون ويجب على سبيل التحكين أو ينمع على سبيل التحكين إن كان الطلبة تعليم على سبيل التحكين سواء بالكامل وينوارد على السبيل التحكين سواء المزيد وينوارد الطلبة على طلب تلك على سبيل التحقيق والتحريص ما إلا هو الصلاح ثم أضي أنه بعد ذلك الإذن وكانت قصف فيه من أكماسك يتمثلوا بالإجاز والنزب والحرام والتحريص والجراعة والإذن المثل نفسه من هذا القبيل انه يختار طريقه هذه الطريقه تتمثل في ان الفقراء بالتوكين اي بالتوكين هو حوله اها الريته ان اقول لو حيط حديقه له زاد كثير من الخضار من انواعها حيط حقيقه حديقه التوك في الدوري ما في طاوله من حيط حقيقه التوك يعني الزقاره واثر في طاوله وها نرى ان اغلب الخلاف في استنتاج في اثبات ااا اثبات بعض الخصيه الموجوده هي ايجاد المسؤوليه والمسؤوليه عن اتخاذ القرارات التقليديه المتوركه ومن نظره اليها ي نضر مستري وطلب في التقرار تا عنده تعارض من حيثه عنه في الدور وده بيعني ان ليس مسؤوليه بل اعتبر كل عن الحكم الذي هو في طاقه رؤساء الحركات فأي استعمال من هذه الاعتبارات الموجودة هو يعبر عن الآخر من حيث الجاف ومن حيث الثالث والحقيقة أما من حيث الاعتبار إذا اعتبرناها من آسيا من تبال فهي الإجاب والتحريض إما إذا من الجاف المتخلص هي حذر عنا بالثلمة والوجود وعلى كله خلافا من نظر بهذه المثالة نظرت نظر إلى الحكم لحباء متعادثي وهي العالم المتخلصي فهذا ما بدأت حكمة وهي أنه الدليل بين الدليل الذي هو خباب وعائل وبين الحكم الذي هو أخر خباب وعائل يترك تغير صغر وتغير هذين الحكمين كيف يجب والتحريض يكونوا الذات وما الذات صفه الاصفه بلا هو دليل اما الخرمه و والوجود هما اثر صفات الله اما القرار والواجب فادي صوما وصفا يتعلق بفعل المثلث فمصنف على ما اختار هذا ولهذا جاءت اسمته بعد ذاعة ثلاثية بين البيجاج بين البيجاج والوجود والحرمة البيجاج والخطاب وعلى الله تعالى الذي ثبث كأثر في هذا الخطاب والذي يثبت كأثر في هذا وهو الوجود وتتعلق الوصف به بالفعل المكلف به ويسمى الوجه إذن هذه القسمة تأينا منها في الحصة الناضية على الناس بس وطحق شرط هذا على طحق الإخوة من يفهمهم هذه التفصيل ثم يقول ثم ينتقل عزيز وعدك إذا خفنا الوضع و... ما معنى الوضع قلنا أن الوضع هو أن الله تتكلم وضع أشياء وأصبرنا أنه متى وجدت هذه الأشياء وجد الحكم ومتى متفت هذه الأشياء متفت الحكم بمعنى أن الحكم الوضعي إنما هو إخبار وإعلام منه من تترتفع الأحكام الاحكام الوضعيه الله خلق وجعل خلق الاشياء وجعل الاحكام واماطت الشتاء والشروق والنواان فلا تثبوت هذه الاحكام الا بشروط يثبت بها او شروط ومتى وجدت هذه وجدت شكمه ومتى انتفق هذه ووجدت النواعي نحن انتفق شكمه هذه العشاء التي ضبع الله تعالى بدأ من صنف ذكرية أولا وبدأ بالسبب قال فهو جعله الشيء تبب يغذب من وجوده الوجود ومن عدمه العزم علاقة كم كافره فيما مضى وهو في قوله يغذب من وجوده الوجود هنا يخرج من هذا الشطر من التاريخ يخرج منه كل من الشطر المانع ذلك بأن المانع يزم من وجوده العدم وأن الشطر لا يزم من وجوده وجود ولا عدم فإذا خرجوا في هذا الشطر من الثالث كل من المانع احتراظه من المانع ومن الحطر ما قل على ذلك ولا لا يرزم من وجود هو ما من وجوده الوجود ويرزم من عدمه العدام هنا في التوافق بينه كل من الشق والواجد حيث يتوافقان في أن في العدم بمعنى أنه إذا انعدم كل من الشق والسباب من عدم لكن انعداد السبب ها هنا يقول ليه وفي تعريض من عدمية عدم إراث أيضا من المانع لأنه لا ينزل من عدمه وجود ولا عدم لذاته وقد مثلنا في كل من المثال الأول والمثال الثاني وبينا أن بذاته إراث ما لو قارن السبب وخدام الشرط أو وجود مانع ننتقل, ننتقل بعد ذلك من هذا سبق وأننا خبناه ننتقل ذلك إلى قوله أو شرطا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاه الوضوء يستخدر قوله أو شرطا أي جعل الشيء شرطا على أبتال في الشرط اللغوي وهو معروف بأدواته إن وما في معناها ولو وإذ كقول القائم مثلا لو دخلت الدار فأنت طالت مثلا هذا ما انسان مار بالشرف والضروه والشر هناك تصاحب انسان مار بالشرف في الشرف في العقل بالعلم اذا لا يمكن ان يعلم ان لم يكن حيا وفي شرف هو الشخص العادل لله ترى ان يعيث بفم الذل فذ ذا خط في الحال وهو خط عادي الخط ا ا و خط السرى كانوا المسئل بالنسبه ايه اللي ايه في شرط في الزل والقهراء في مثله في الطلاق في هذا الشرط يسمى شرطا شرعي هذا الشرط ينقسم أي شرط الشرعي ينقسم إلى قسمين شرط وجود وشط صحة اما شط الوجوه انما يطوم بخصوص الاحكام الوعية كذلوك الشمس المستكيل الصلاة سوى التذبب ولكنه شط وجوه او شط شرط الصحة إذا ما يتعلق بالأحكام تكليفية وهنا يدرك معنى أو معيار الذي يبين لنا متى يكون الشرط شرط وجود وشرط الصحة فإن كان شرط الوجود موجوده ضمن الاحكام الوضعيه فان كان الشرط موذولا موجودا ضمن الاحكام ضمن الاحكام الوضعيه في انشاء وجود والا فهو ثبت سقط فين في هو تقوله إذن وهذا المراد بقوله أو شرطاً لا يعني فيه المصنف هنا في لا الشرط ولا الشرط العقلي ولا الشرط العادي وإنما المعنين هنا هي الشرعي وهذا الشرط الشرعي عرافه بقول هو ما يلزم ينعدم إيه العزم أي أنه إذا عدم الشرق ينعدم المشروع فالوضوء إذا انعدم الوضوء لا تكون الصحيحة ينعدم المشروع أي ذهكتا وإن كانت ولجدت الصوالح شرط متصادره هذا الـ هذا الـ الذي نعمله بالمشروع بمعنى انه لا تصح الصوالح غير ذلك الشر فهو الذي يتوقف يتوقف عليه ما الشيء وما هي الشيء فما هي القوار والذي ستوقف عليه يا رونار هي هو الوضو فكان الوضو شرط صحة لتعلق الوضو بالأحكام سبليفية فكان من شرط صحة وبين الشرط والوضو بينهما دخول في المارياء وخروج عنها فإن كان الشيء الذي يتوقف فإن كانت المارياء التي تتوقف عن ذلك الشيء وكان ذلك الشيء خارج عن آراء ثمية فالوضوء خارج عن الصلاة فكان الوضوء يعد شرطا في خلاف الركن يكون داخل الماليه اي انه يكون جزء من الماليه بداخلها وان كان هذه المسائل بين الركن والخر في في المصائب كان النيه اللي بعدها كان دي شرم ام مراكش موجود تذكروا زودي بالنسبه لنا ده ده طولوا بالتعريف هو ما يلزم من هو ما يبذل من عدمه العزم أي إذن عدم الشرق ينعدم المشروط كما ذكرنا وهنا احتراض من المانع الذي لا يبذل من عدمه وجود ولا عدم لذاته كما تقول فهنا إذن بالمنام من هذا الشق من التعريف وقد ذكرنا ألفان عن أن ما الشرط لواحق في هذا في هذه الجزئيه من التعريف لان السبب هو ما يزول من وجود وجود ويلزم من عدمي العدم يلزم من عدمي العدم كنزوم العدم في شرط فهو يلزم من عدم الشرط عدم المشروف ويلزم من عدم السبب عدم المثبب فقوله بعد ذلك ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم بذاته هذا الشخص الثاني من التعريف يخرج لنا كل من المانع والسبب ذلك لأن المانع هو ما يلزم من وجوده العدم أي ما تروجه المانع ولو توفر السبب والتحقق الشرط إن الخفن لا يوجد في المانع في الشرط الثاني من تعريف الشرط يخرج منه المانع ويخرج إلى سبب أيضا لأن السبب يلزم من وجوده الوجود أي وجود الحب لخلاف هذا فيلزم فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لجازه مثلا قد تكون هناك الطهارة ولا يلزم من الطهارة الطهارة أي لا يلزم منها وجود الطهارة ولا ينظر منها العدد ومن هنا قوله لذاتهين كان ذلك احترازا من ما لو قارن الشرط كل من وجود السبب ووجود المانع فقولنا او قوده ولا يلزم من عدمين ولا يلزم من وجوده وجود وقار ما ذلك وجود السبب فقولنا وجود الوجود بوجود السبب لا بذات الشرط وانما بوجود السبب وكذلك قوله ولا يرزل من عدم العدم لا يرزل من وجوده وجود ولا عدم قوله ولا عدم ما لو قارن, ما لو قارن وجود الشرق وجود المانع كانت حكمه هو العدم الحكم هو العدم لا لوجود لا لوجود الشر وتحققه وإنما العدم كان لوجود المانع فإذا هؤلاء لا يكون بذلك بمعنى قوله هو ما يذب من وجود الوجود ولا يذب من هو ما يرزم من عدم العدم ولا يرزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هؤلاء لذاته في كل من السبب والمانع كان لا لذاته أي لا لذات الشرط وإنما لذات السبب ولذات المانع كذلك يمتقن بعد ذلك إلى الثاني فيقوم بتعريف في المانع أو مانعا يلزم من وجوده العدم أي متى وجد المانع فيقوم الحكم فيه العدم أي عدل الحق أي ينتفي الحق كالحيض مع الصلاة لأن الحيض مانع من الصلاة وكذلك الزين مع وجود الذكاء لأن الزين مانع من هو يوجد قادر يريد الغير بر من وجوده اي يلزم منه وجوده المانع انتفاء الحو وعدم وجوده فاما يخرج بمقوله يلزم من وجوده ال يعني هو ما يلزم من وجوده العدم وهو عدم الحق يخرج منه كل من السبب و ذلك لأن السبب هو يلزم من وجوده الوجود إلافاً للمانع الذي يلزم من عدم للعدم حلافا المانع الذي يلزم من وجوده العدم ويخرج منه الشرط لأن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم وفي قوله بذلك ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم نداده يخرج منه شرط ويخرج منه أيضاً السبب يخرج منه الشرط لأن الشرط هو ما, ما لا يرزم من وجوده وجود ولا عدم لداته أما الآخر فهو ما لا يرزم من عدمه وجود ولا عدم لداته هؤلنا قوله لداته في هذه الخطرة مما لو قارن عدم المانع وجود الشر من عقل قلت احتراز في قولي في الجملة الاخيرة او في الشطر الثاني وهو ما, ما لا يدرم من عدم وجود ولا عدم بذاته اتراض من ما لو قارن عدم المانع وجود السبب وفقبان الشرط يعني في التعليق ولا يزن من عدمه وجود هنا في الوجود نأتي بخلاف عدم المانع وهو السبب ولا عدم معتي بشر ان اقول لو قاما عدم المانع وجود الشر وجود القدر عطاء وجود القدر فيلزم من وجود فليس ان وجود ها هنا ذلك البانع وانما بمقارنته به للسبب وكلذلك لو لو طارنا عدم المانع لفقدان الشرط فهنا المشروف لا يكون لموجود انتفاء الشرط لا لعدم المانع لانتفاء الشرط لا لعدم المانع فيكونوا الشفق غير موجود لا لذات مانع وانما لفقدان الشر كذا هذا يا ذا ولا يلزم من عدم وجود عدمه لنها عدم المانع وجود خفرت فيه وجود وهو السبب فالسبب مثلا ملك النصار او دخول جلوك الشمس هو السبب وجد الحكم هاونا لا ذاته عدم المانع ولكن ذات السدد ووجد مثلا في الحواله بالنسبه ايه للزكاه اولا الحول عدم المانع مع حوالان الحول عدم حوالان الحول فهنا ينكسر الحول لا لعدم المانع ولكن ينتبه الحب لفقدان الشرط فهنا يقالوا لا لذات المانع ولكن لذات السبب لذات الشرط كذلك إذا ما شاطر أو إذا ما وجد سبب آخر غير السبب الأول غير أقوى غير المانع الأول ويمثلون بالمرتب الذي يقتل ابنه سنعلوم بالشبع أن الدبوة مانعا من اقتصاد بمعنى أن وقت العم العدوان يوجد يوجب قصاص فهو علة القصاص لكن وجد مانع وهو الجبوة فوصف الجبوة مانع من القصاص فإذا إذا نظرنا إلى تعريس المانع هو ما يذب من وجوده العدم أي وجدت في الحبوة لازم أنه عدم القصاد لكننا وجدنا أن القصاد يحل عليه يحل عليه لا لزاف مانع ولكن يحل عليه لسبب آخر وهو الردة فكانت الردة في هذا الميزان هو سبب الانصاق او سببه سبب الحد او الانصاق الاول سيقال ان الحكم وجد مع وجود المانع بوجود سبب اخر لا ذات مانع وانما بوجود سبب اخر اذا هذا ثم يمثل المصنفه هنا مثلا الامثله كل من كما السبب والشرط والمان مثلا او لمساله واحده اي مساله الصلاه ثبت وعادلو في الحمس وفحتها الوضوء ومانعها والحيد كما في المثال هنا في مسألة واحدة يمكن أن تجمع بين الثبت والشط والمانع الذين يمثلون في الزكاة فملك النقاط هو السبب وحولان الحول ودوران الحول هو الشط والدين مانع من الزكاة المثال الزكاة يمكن أن يكون شاملا عاما أما المانع هنا فهو خاص بالنساء فقط أي الحيث من الطلاب خاص بالحيث فقط المانع هنا إذا وجد مع كل الأوصاق الثابع والأحكام الثابعة هو أقوى من الأوصاق الأخرى وأكثر تأثيرا فإذا يمكن أن نضرز فائدة ويقول إما أن ننظر إلى الأوصاق الثلاث من حيث التأثير ومن حيث القوة والإبطار فمن حيث التأثير على الحكم يأتي في الدرجة الأولى السبب لأن السبب يؤثر على الوجود كما يؤثر على العدم فالسبب يؤثر وجودا وعدم أما الشط فإنما يؤثر في العدم دون الوجود أما المانع فإنما يؤثر في الوجود دون العدم فهنا يكون السبب من حيث التعثير أقوى من كل من الشرط والمانع أما من حيث القوة والإبطال يأتي المانع هو أقوى من السبب والشرط ذلك لأنه إذا اجتمع السبب والشرط ووجد المانع فضى المانع على كل شرطه السبب المثال الذي ساقه ها هنا وجد دلوك الشمس ودخلت الصلاة ووجد الطهارة لكن وجد المانع حيث فيكون المعنى أقوى فيبطل كل من السبب شر. ثم يقول بعد ذلك وإنما سمي هذا الوضع حقبا لأن ما وضعه سببا ثبتت لا السببية وفي نسحة يقول تثبت والأحسن تثبت من ثبت ما وضعه الله سببا تثبت له السببية وما وضعه شرطا تثبت له الشرطية وما وضعه مانعا تثبت له المانعين اولا ذكر الاوصاة الثلاثة للحكم الوضعي هذه الاوصاة الثلاثة كل ذناء السبب والشرط والمانع دائما تكون سابقة عن الحكم التكليدي بمعنى ان الحكم التكليدي يترسل بعد تحقق الشرط ووجود ووفرة السبب وانتفاء المانع فلا يمكن ان يقع الحكم التفليفي قبل هذه الاوصاق بخلاف الاوصاق الاخرى للحكم فالوضع تطفح الفساد فإنما تكون قاطبا لاحقا للحكم بمعنى حتى يترثب الحكم التثليفي يترثب قعده الحكم على ذلك الفعل صحة وبطوانة فيكون تكون الصحه والطلان كحكم تشريفي لاحق عن, لا عن الحكم الوضعي لاحق عن الحكم التشريفي في السبب والشروط والمانع تكون هذه الاوصاف سابقه ويكون الحكم التشريفي يغني لاحقا على هذه الاوصاف ثم يقول ثلاثه وتسمى هذه الأحكام الثلاثة وضعية لثبة للوضع والجعد هناك مية وضعية وإن كان غيرها يسمى وضعي أيضا لكن هو المصنف جعل كل من الرفة والعظيمة والسحار والفتال بعد هذا المفهد يعني جعله في التخصيم والتثمين أو التثمين المتخصين بعد حين أو في الأيام لاحظة نمر عليه إن شاء الله ثالث هنا ننفذ للنظر وهو أن الأوصاف الثلاثة المذكورة العلماء يجمعون عليها أي أن كل من السبب والشر والمانع هي اوقاف تتعلق بالحكم الورعي ولا يستدل فيها العلماء على احكام انها احكام, أحكام وعلى هذا الاساس يبدا النظر هنا بين هذه وبين الاخرى التي هي أحكام اختبتوا فيها أي وضعية أم لا إذن هذه الأوصاف الثلاثة المذكورة لعل المصنف ذكرها لوحدها اعتبارها اعتبار ثونها أوصافا مستفق عليها فبدأ بها ثم ترك ترك الأوقات الأخرى المختلفة فيها إلى ما بعد ذلك بعد تناوله للتطابات الشلال ننتقل بعد ذلك إلى قوله تفريق بينهما أي تفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي المصنف هنا طرق بين الحكم الوضعي والحكم التبليثي من ناحية دي الناحية الأولى من حيث الحد والحقيقة والناحية الثانية من حيث اشتراف القدرة من عدمه فمن حيث الحد والحقيقة يقول المصنف لما يخترقان فيه أن الحكم التثريفية متعلقه فعل المكلف من حيث طلبه والإذن فيه وأن الحكم الوضعية متعلقه الأشياء التي تجعل شروطا وأسبابا وموانع سواء كانت من فعل المكلف كالغضوط شرطا لصحه اوقات الصلاه او لم تكن تدقون الوقت سببا في هدوئيا هنا بدأ مصنف في براء معايير الفرض وضوابط الفرض بين الحكم التكليفي والحكم الاورائي اول فرض بداه من حيث ذكره لحقيقة كل واحد منهما وحز كل واحد منهما أما بالنسبة للشكم التكليمي هو طلب وإذن وقد تخدم فيما مضى ها معنى الطلب بمعنى الأمر والأمر فيه امر بالفعل او امر بالصر وإما أن يكون على سبيل التحقيق أو على سبيل التحقيق فذكرنا هذا بالطبيق فإذا من حيث الحج وحقيقة بالحكم إنما هو أمر وإذن أو ما يسمى طلب وإذن والطلب ينقص إلى أربعة أجسام زي فضلا عن الإذن و تحكي القصمة القماسية من إيجاد ونجد ودحري المسرعة وإيجاد هذا بالنسبة للحكم التكليف من حيث حقيقة جهود أما من حيث حقيقة الحكم الوعي فهو إخبارا وإعلاما بوجود الحكم هذا هو حال وجود هذه الأشياء الأشياء هي الأشباب الأشباب والشروط والموايق أي بين حقيقة كل واحد منهم الأولى الأحكام التسليطية هي الطلب وإذن ومن حيث الحد والحقيقة فبين في الحكم التسليطي أنه طلب وإذن وفي حكم الوضعي أنه إصبار وإعلامه ثم الفرق الثاني الذي ذكره المصنف هنا وقال وأن متعلق الحكم التكريفي يطالب المكلف بتحصيله لأنه من فعله وأن متعلق الحكم الضوءي يأتي بتحصيله لذا لم تكن من فعله كدخول الوقت ومظور الحول ويطالب بتحسيره إذا كان من فعله في الصهارة واستعبال القبلة ويكون الفعل حينيهم متعلقا بالحكمين باحتبارين مختلفين هنا بدأ في الضابط الثاني حيث بين الفرق بين الحكم التفليفي وحكم الوضعي من حيث استراط القدرة من عدمها الحكم التفليفي من إيجاد ونجح وتحريف إلى آخره هذه لابد أن تكون ذاكرة تحت قدرة المكتب ويتشنى له فعلها بمعنى أنه لا بمعنى ان كل فعل مأمور فيه لا يستطيع تخصيله فهذا ما يعرف بالمستحيل والاحكام التفليفية لا ليس فيها الا تفليف بمخدوق قوله تعالى في الكثير منها قولها لا يكلف الله المسلم لا أسعى لا يكلف الله المسلم لما يتا وعلى عذاء علماء الوصول جعلوا قواعد لا تسليفة إلا بمقدور ولا تحيرة إلا بين مقدور ومقدور بمعنى أن العلم والقدرة على الفعل في الأحكام التكليفية هي شروط شروط التكليف فلا يقع في شريعة التكليف بالمستحيل أو بما فيه حرك ومشقة وقبنا بها نصف القرآن وحديث أيضا فإذا الأحكام التسليفية لا بد أن تكون جاهلة تحت مخضور المكلف حتى يمكنه أن يعطي بها أما الأحكام المرعية فيه ما يدخل تحت قدرته ويطالب بتحصيره وفيه ما لا يدخل تحت قدرته ولا يطالب بتحصيره وهنا مثل المصنف de من دخول الوقت ومرور الوقت هذه دخول دخول الوقت مرور الحول يخصول ما لا يدخل في شروط التقاضي فدخول الوقت او زوال الشمس لا يدخل في شروط التقاضي المفصل هو ليه المطالب بتحصيله اي بتحصيل هذا الفعل كان نوعا هذا سبب وغير داخل تحت قدرتي وايضا مرور الحول هو شرط وغير داخل تحت قدرتي كل ما لا يدخل تحت قدرتي فهو غير مطالب بكسيدي ثم مثل في حمثلة أخرى التي هي داخلة تحت قدرة العب فإن دخلت تحت قدرة العب واجب علي أن يحصلها ومثل بالطهارة فقال الطهارة أولوض شرق صحة الصلاة والوجود داخل تحت قدره المثلث اذا وجب عليه ان يحصده واستقبال الخلق سبله وشرط ان وداخل تحت قدرته وواجب عليه ان يحصده فاذا فهذا الحكم التكليفي الذي يجب أن تكون كل الأفعال كل الأفعال التي تختار فيها الأحكام التكليفية يجب أن تكون داخلة تحت المثلث في حين نجد أن الحكم الوضعي فيه ما يصل تحت قطرة المثلث وفيه ما لا يصل تحت قطرة المثلث من هذا القبيل يقول مصنف بهذه شيء يقول ويكون الفعل حينئذ متعلقا بالحكمين باعتبارين مختلفين أي فيه حكمان لكن باعتبارين مختلفين وبتالي الكلام الأخير الذي ساقه المصنف للحكمين بالحكمين المختلفين و باعتبار دي قوتين مختلفتين و باستماارين مختلفين ااا للاعتبار نراه في في مثال القوه سبحانه وتعالى اعتين الصوات في دولوب الشمس الى وقت المغرب اعتين الصوات بلولوب الشمس الى القرآن الفجرين والقرآن الفجرين كان مجهودا قولوا أقم الصلاة هنا خطاب تكليفي موجه إلى العبد ويتعلق بشعده وإقامة الصلاة داخلة في قدرته وهو فتوقظ لأمر الصلاة فإذاً فيه حكم تفليدي من جهة قوله أقيد الصلاة أمر والأمر يفيد الوجوذ الظهر لكن قوله بعد ذلك لذلوك الشمس أي بعد الزوال الشمس لوجوذ الظهر سيكون ذلوك الشمس سبب لوجود صلاة فهذا هو نجتمع كل من الحكم التكليزي يقولي يا اخي من صلاة وكون دلوك الشمس صبر في وجودها في وجودها ووجودها يكون حكم وضعي لكن هذا الحكم الوضعي وهو دلوك الشمس غير جاريا تحت قطرة المكلف فلما كان غير داخل تحت خضرة المكلف فهو غير مطالف بتحقيدي دلوق الشمس نظراً لحالة زاد فائعة من دخوله تحت خضرته فإذا اجتمع في هذا النساء حكمين واجتمع حكمان حكم ككليفي والآخر حكم وضعي حكم وضعي ثم بعد ذلك وجدنا أن الاعتبار هؤلنا المغادرين هو الكون غير داخل تحت خضاة المكلف المثال الثاني في سبحانه وتعالى جالي والذين آمنوا إذا قلتم للخضاة فاغسلوا وجوهكم فأيديكم في المرافع سئلة الآية قولنا اجتمع فيه حكم تكليفي ولا حكم قرعي أما الحكم التكليفي أعوناه فقوده هو أمر والأمر في دور الوجود هو حكم تكليفي من حيث قوم خطاب الله تعالى تعلق بزيع المكلف وفعل المكلفة أن يجب أن يقوم الفعل تافرا تحت قطرته وهو قادر على الوضوح ووجبنا حكنا وضعيا آخر وهو أن هذه طرارة الوضوح شرط في صحة الصور هذا الشرط في صحة الشرط داخل في الأحكام الوضعية وكان فيه شرعية حكم شرعيا حكم شرعي وحكم وضعي ونتج عن ذلك من حيث الاحتبار أننا إذا نظرنا إلى الوضور وجزناه داخل تحت قدرة العبدي فهذا الشرق في صحة يدخل تحت قدرة العبدي وه تركن تصرير واجب بعده ان يفسر اول لتفسيرها كذلك عندما اتى ما جاء اجتمع حكمان احدهما تبيبي والاخر ضعيف وكان باعتبارين مختلفين احد الاعتبارين هو إمكانية دخوله في قدرته وتحصيله والاعتبار الثاني أو الاعتبار الأول هذا الاعتبار الثاني أما الاعتبار الأول هو جلوك الشمس الذي لا يدخل تحت قدرته ولا يتمكن من تحصيله المصرفة أولا ذكر المعيارين للتفريق بينهم والعلماء يظهرون مزيدا من التطريق بالنسبة لهذه للتطريق بين الحكم الشرعي وبين الحكم التطريقي وحكم الوضعي سرين جلني معاليه التطريق بين الحكمين أن الحكم التطريقي مقصود إداده في, في الخطاق ليعمل به المكلف بمعنى أن الحكم التكليزي أفضل الشائع إداده حتى يتسنى بالمصنف اللي المكلف أن يعمل به لخلاف الحكم الوضعي فهو غير مقصود مباشرة ده. وإنما وضعوا الشرع كطارئ هو يرتبي بذين الاحكام التكليفيه التي ترذ ترخيص عليه بمعنى انه وضع الشرع تمنيه او كطارئ ليتسنى للمكلف ان ياتي هذه الحكم على وفر ما وضعه أسر بمعنى أنه متى وجدت هذه الأحكام الوضعية وجدت تطبيق الأحكام التكليفية أي متى وجدت مثلا ذنوب الشمس وجدت عليه أن يأتي بالحكم التكليف إذا الحكم التكليفي حكم مقصود بذاته بخلاف الحكم الوضعي فليس كذلك نعياء آخر بالتفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أن الحكم التكليفي يتعلق بسعر المثلث بأن يستجمع جميع شروط التكليف من غلول او عقل موثق بمعنى انه يجب ان تظون جميع شروط المتلف مستجمعه جميع فاذا انتفى الغلول او العقل او الفهم فهو غير مكلف ولا يطالبوا بالحكم الكثمي لخلاف الحكم الوضعي لا يشارط الضيرين أن يكون أن يكون مستجمعاً لجميع الشراج بل سواء كان مستجمعاً أو لم يكن بمعنى أن الصبي أو المجنون او منعين او الناس او الى ذلك في الحصن الوضعي اذا تستفدوا في اثلاث اشياء فانهم يضمنون ولو لم يكونوا مستجمعين لجميع شروف التكليف من عقل الى اخرين ذلك لان الحكم الورعية إنما يكون إنما يوجد بوجود سابق وهنا سبقه موجود وهو الثلاث وهنا ما يسمى برقب الأسباب المسددة بمعنى أن المجنون إذا أثلف شيئا فيضمن ما, فيضمن ما أثلفه في يوماً ما أثلثه من معلي الموجودة معه أو من معلي الموجودة هذا يشتركه كما في الحكم التسليسي يكون دارغاً عاقلاً يفهم الحباط الأفريق كان هو الحكم التسليفي لا يكون كذلك في الحكم الوضعي في الحكم الوضعي يجوز أن يكون كذلك أو لا يكون كذلك بمعنى يجوز أن يكون يفهم الخطاب عاقلاً بادئاً ويجوز أن لا يكون أو هذه الشروط فيحصل الحكم الوضعي في حصول إسلاحه وهنا ما يسمى في رفض الأسواب المسببات لما يتبقى أيضا في المطوابط التي فيها التفريط بين الحكم التفريطي والحكم الغار أن الحكم التفريطي يتعلق بالكسر وهو يتعلق بدافر الإنسان أو بدافر الشخص من حيث أنه إن عامل عملا وافق الشرع فيجاز عليه توابا وإن عامل ما يخالق الشرع يعاقب عليه عيوان جسما وعقابا أما الحكم الوضعي فس يعاقض في أشخاص على فعل لم يفعلون لما يحدثون في ضية القاتل خطأ فإن الجاني الذي يقتل خطأا ستركض الضية على العاقرة والعاقبه هذه لن تقوم بفعل الفعل وانما الذي قام بالفعل انما هو الجنن فهنا يقال وجب سيع لان فعل الغايب سبب لثبوت الحق عليه وهنا ليس من باب التقليد وإنما إنباد الوضع ذلك لأن التكليف كما هو معروف يستخدم أن يكلف الإنسان بإمكانك تعدى غيره أي لا يجوز التكليف تعدى غيره هنا أيضا ثابت بين الحكم الوضعي والحكم التكليف أيضا من التوارض بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي يظهر من ناحية أن الحكم التكليفي يجب أن يكون المأمور به معلوما عنده أي يجب أن يكون ذلك الأمر الذي طلب من الشارع أن يكون معلوما عنده علما يسعره أن يحفي به على وثقه وأن يعلم أيضاً الجهر التي تعمله في برئة هذا الأمر حتى يصدر من هنا يستفرر إلى الله تعالى فإذاً في الحكم البديث يشترك فيه العلم أما الحكم الوضعي فلا يشترك فيه العلم بمعنى أنه إذا ما فعلا ما ما خلق الله مثلا لذاته قائمنا على الصلاه ويقام ولو بغير عدنيه عليه فالصلاه هو شكر الحال قولها تعلمون لا تعلمون ليس من شروط في الـ في الـ في الحكم الوضعي وهو الضلاط الذي كان سببا في هذا الحكم وأيضا تحل المرأة بعقد أذية عليها فالعقد هنا سبب فترية وهنا لا يسترق أيضا أن تعلم المرأة لوجود هذا العقد انك انت كلام يعني من حيث الفرق في نتكلم بالجمله ايضا يرى المواريث بالمورثه ولو لم يعلم انه له في ذلك اليرى ان الحكم وهو ارده بعذاب سواء عن ما لم يعلم اذا الحكم الحكم الوضع لا يشارك فيه العلم فلو عندنا جنونا او ساهيا او نالما اثبت شيئا فانه ايضا يضمن ولو لم يعلم يضمن ولو لم يعلم لما سبق ذكره من ان الحكم الوضعي إلى وجد سبع ظهور وجداء الحكم دماء على أن المسائل والوضع مختبطة تماما لرفض الأكدار للمصدفاتهم غير المسيحة بمصدفة أخير وإلى قول الحكم التكليف يجب يكون معلوما دون الحكم الوضعي فإنه يستثمى في ذلك حالتان الحالة الدولار هي أسباب نقل الملكيات من الأعيان المنافق بمعنى أنه انتقال أسباب الانتقال الملكية من شخص هي قطعا كانت ذاخره في الاعلام فالدين فسي... والهيبه والاخلاق وذات ذلك المناهج لا ك... الترف وال والاجلال والدعاء الى اخره هذه يشترط فيها العلم وانما هي تطلب في الاحكام الوضعيه لا يشترط فيها العلم لأن هذه العقود جميعاً إنما تبنى على المقاطب والمقاطب يشتغط فيها العلم فإذا فما هو معروف عندكم أن العبرة في, في العقود بالمقاطب والمعاني لا في الألقاض المفاني وإذا كان هذا مبنياً على المقاطب والمعاني يشتغط في القصف يكون قبل القصد عادل بالشيحة يتسنى له أن يفتده فلو لم يحلم به لا يتمه يعني. إذن سبب الأور من الاستثناء على أن الحكمة الوضعية لا يشترك في العلم من استثناء منه الحالة يشترك في العلم ويأذب مثل المكياج الأعيان الشرط الثاني هو الأكثر العقوبات من الجنايات التي يشتركوا من الجنايات وسائل الجرائم فإنه يشترك فيها العلم أيضا يشترك فيها العلم لأنه من أركان الجرائم يجب أن يكون هناك القفل الجماعي وقد تخدم أن القصد الجنائي لا يمكن أن يكون إلا بعد أن يكون عالماً للشيء الذي يفعله ويتخفضه ويتم له القصد وعليه يقال مثلاً القصد ستكون موجب بإرتفاعه لكن المخطئ لا فلا فلا لا علم له فلا يقعد على الاحتفاظ لا علم له فلا يقاع من الاحتفاظ وايضا ولهذا زياده في في العله هذه زياده فيها القصر العام العضوي وايضا الوضع الشظاه الوضع شبهه مثلا ده ده يحس مثلا ممكن ان يذني رجل من النساء على قريب الشبهه ظن ان ها زوجته مهل ذلك للحس فانه لا يعلم لعدم في توفر فيه القصد الجنائي ايضا تحاصل معيار الأخير أو الضابط الأخير لتفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوعي هو أن أن الحكم التكليفي يشترط فيه العلم فإذا لا يقعوا بالتكليف بينما الحكم الوعي لا يشترط فيه العلم إلا في حالتين الحارة الأولى وهي أسباب نقل النفتيات في الأعيان وفي المنافع والشكل هو الحارة الثانية والاستثناء الثاني هو أسباب أسباب العقوبات التي توجد فيها لانتقاصف عليها الأحكام أن يكون فيها القصة الجرامية يبقى ما بعده من الاحكام في الخطابات التاليه نرى ان انما هذا هذا الاثر ان شاء الله للحصه اللاحقه على ان اود التذكير على من, من سبق وان أه على العدد الاخير للرساله التي صوتت عليها تتعلق ب ب انطول واستهلال فقط في خلفيه شرقه نتائج انطول السياق وقع الخطا في صفحة 29 أوليك ممن تابقوا أن فهو في هذا الاشتاث التنبيق قطر فالوقع في الآية في صفحة 29 صفحة 25 وأما القاطئون فكان جانا من قطب وأما الصحيح في ذلك اتهم وديعنا ما على انني ارى أنه في سياق هذه ال من حيث الاستغلال من حيث الاستغلال هذه الايه الايه سبحانه وتعالى لنعمتنا فاضلين واعلان وجود هذا في كل ايه قصدي ضلاله لا يعرف كل لو هو قصدي ايه قصدي ضلاله وصدنا عم خاطئ لا يحكي في هذه هذه العبارات الموجوده هنا وهي خاطئه بما ان خطا و خطايا خطايا في سيتات اخترا وقعوا خطا يطلق في في الايه السابقه وهم خاصه هنا وقع خطا وقع خطا من حيث ان ما لكن وذكرنا لفظة القوة الدون لنختفى الفعلان مع ما يأتي لذلك سبت بالآيات التي تتركتها يرجى التعلام المستقيم وعافي لدعوان المترجم شكرا شكرا